لينز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم لينز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على سيوكمه جميعا فيجعله في جهن أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون